فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا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 إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سور متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء اللشاربين لا فيها غول ولا هم عنها يزفون وعندهم قاصرات تطرفين كأنهن بعيد مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءل فقائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إنها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 إن لهم عليها لشربا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون